فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 نِيلَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ وَأَلَّا تَعْنُوا عَنِ اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي أَعُدُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن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 وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم الآخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من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 هؤلاء ليقولون إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم طبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت إن المستقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم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 فَإِنَّمَا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إِنَّهُمْ مرتقبون